قعود وقد أمروا أن يكفرو به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما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 ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان و